أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صلى الله عليه والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 رَجَعْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَا فَهُمْ لَا لا رَسَوَا عَلَيْهِ مَا أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تجذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لم نسلون وما علينا إلا البلاء المبين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 وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فماي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه أليه كن يردن الرحمن بضر لا توني لا توني علي شفعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا الل في ولا مبين إني آمٰن بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه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 ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون لأكلوا من سميه وما عملت أيديهم أفلا يشكرون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 فَارْكَبُوا فِيهَا كُلَّ حتى نَّاؤُمًا مِّنَ النَّاسِ حَتَّىٰ عَادَكَ الْعُرْشُونُ الْقَدِيمُ لَا شَمْسٌ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا لَيْلٌ سَابِقٌ نَّهَارًاۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۚ وَآيَةٌ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۚ فَإِنْ شَأْنُ رِجْهُمْ فَنَا سَنِخْلُهُ وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا من لَاحِقِينَ فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا بَيْنِي وَبَيْنَ ذِيكُمْ وَمَا خَلَفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَمَا تَجِئُ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ, آيات رَبِّكَ إِلَّا كَانَ حَامِدًا مُرْضِيًّا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْفِكُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذينَ آمَنُوا وَنُطْعِمُ مَنْ لَمْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي وَلاَيَ مُبِينٍ فَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة وعدة تأكل وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجناس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محمرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجون في ظلال على الأرائف متجيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. رسول الله <تصفيق> وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ومعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جدلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواهي وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطبسنا على أعينهم فاستمعوا الصراط فأنا وَلَا نَشَاءُ وَلَمَسْخْنَا وَلَا مَكَانَتِيِّن فَمَا اسْتطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ فَمَنْ يُعَمِّرْهُنَّ نَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ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 ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله علية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند مهضرون فلا يحزن كقولهم إننا نعلم ما يشلون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَ مَنْ خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُدِينٍ رَضَرَبْ لَنَا مَثَلَهُ وَنَسِيَ خَرْجَهُ قَالَ مَنْ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 من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض مقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره لا أراد شيئا أن يقول لغوكم فيكون فسبحان الذين آذين ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.